الحمد لله وصلاة والسلام رسول الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال الحادي والأربعون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول السائل هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فهل التفريق صحيح؟ وإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية؟ ومن هم الطائفة المنصورة؟ فجاب الشيخ زال الله خير بما فتح الله عليه تعلمون أنتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله هذه الطائفة عن منصور وجاء في بعض الروايات لا تزال طائفة من أمة على الحق منصوري وأما الفرقة الناجية فهي التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية قال الجماعة فهذه سميت الفرقة الناجية لأنها نجت من النار والأولى سميت الفرقة المنصورة لأن الله نصرهم على عدوهم في هذه الدنيا ومظهر كلمتهم التي هي كلمة الحق التي يبقون عليها إلى أن تأتي الريح الطيبة وتأخذ نفس كل مؤمن قرب قيام الساعة هذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هل هما فرقتان أم هي فرقة واحدة لا خلافة بين أهل السنة والجماعة أن وهو أمر مجمع عليه بين السلف رضي الله عنهم أنها فرقة واحدة وليست متعددة تسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلفيون هذه كلها مسميات لفرقة واحدة ليست متعددة هي إنما أهل هذه الفرقة كانوا يتسمون بهذه الأسماء للتفريق ما بينها وبين أهل البدع فمن أصول أهل السنة مفارقة أهل البدع فهذه المفارقة تبقي السنة وهذا المنهج صافيا نقيا لا يختلط بالبدع ولولا هذا التفريق ولولا حرص علماء هذا المنهج على إبقائه صافيا نقيا بهذه الصورة وكثرة تحذيرهم من البدع ومن أهل البدع لما وصلنا هذا الدين على هذا النحو الصافي النقي أنت تستشعر بهذه النعمة التي تفضل الله بها علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما تتأمل هذا الطريق وتعرف حقيقة أنه طريق الحق وتنظر إلى تصفيته وتنقيته بهذه الصورة الموجودة عليه اليوم تقول الحمد لله والله هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تعلم أن هذا التفريق بين الحق والباطل من أعظم نعم الله عليك。الاجتماع مطلوب لكن على الحق. أما التفريق بين الحق والباطل فهذا واجب شرعي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمي كما جاء في الحديث محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. لأن قريش كانت على كلمة واحدة على كلمة الكفر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وكذلك القرآن سمي فرقان لأنه فرق بين الحق والباطل عمر سمي الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل فالتفريق بين الحق والباطل وعدم الجمع بينهما هو أمر الله الذي أمرنا به كي يبقى الحق صافيا نقيا واضحا لكل من أراده هذا أهم شيء يقوم به العلماء وقد قاموا به على أحسن قيام جزاهم الله خيرا علماء أهل الحديث علماء أهل السنة العلماء السلفيون الذين يتبعون منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وجاء نصوص كثيرة عن وجاءت نصوص كثيرة عن السلف رضي الله عنهم في تفسير الطائفة المنصورة تحديدا بأهل الحديث قال الإمام البخاري هم العلماء وقال الإمام أحمد وغيره من أصحابه ممن قبله وممن بعده قال هم أهل الحديث وإذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم والإمام البخاري أيضا قالهم أهل الحديث في كتاب آخر في صحيح قالهم العلماء وفي أظن القراء في جزء خلق أفعال العباد فيما أذكر الآن ذكر أهل الحديث ثم ذكر جمعا من أئمة السلف من أهل الحديث في كتابه ذاك فهذا تفسير السلف رضي الله عنه لا فرق عندهم بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية طيب إذا إيش قصة التفريق هذه ومن أين جاءتنا اسمع بارك الله فيك لما بدأ الانفصال في بداية التسعينات بالميلادي لما بدأ الانفصال بين دعوة أهل السنة ودعوات الحزبية في ذاك الوقت كانت الكلمة والشهرة ومرجعية الدعوة للأربعة لأئمة لباز بن عثيمين الألباني الوادي وكان قد استقر في نفوس الشباب الذين استجابوا لهذه الدعوة كانت هؤلاء العلماء وفضلهم وإماماتهم فلما برز هؤلاء الحزبيون في ذاك الوقت وجدوا الحال على هذا فما استطاعوا أن يقول هؤلاء ضلال، لأنهم مباشر الشباب سينفرون عنهم، لا يريدون هذا ليحصل. طيب، لكن كيف يريدون أن يدعو الشباب إلى منهجهم ويقسموهم إلى إلى فرقتين؟ خرجوا بهذه البدعة، وألف لها سلمان العود كتاب، أظن اسم الكتاب صفة الغرباء. المهم فيه الغرباء <تصفيق> ففرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فجعل الفرقة الناجية يدخل فيها مثل الشيخ بن باز بن عثيمين من العلماء علماء الفضل علماء الدين علماء التقوى في من أحسابهم والله حسيبه، علماء هذا المنهج المستقيم تخلص منهم بهذا خلاص خليكم أنتوا فرقة ناجية ما في مشكلة تنجون عند الله سبحانه وتعالى من النار بس لكن الفضيل الأعظم لمن؟ للطائفة المنصورة من هو الطائفة المنصورة الذين يقاتلون؟ يقاتلون من؟ يقاتلون الحكام طواغيت يسمونهم كفار ومن تحتهم مثلهم فهؤلاء الذين يقاتلون هم الطائفة المنصورة سمي الطائفة المنصورة إذن هم يقاتلون وينتصرون إذن هم لهم الفضل الأعظم الأسمع وفرقتهم هذه فرقة تختص بهم لأنهم هم الذين يقاتلون هكذا يريدون التلبيس على الشباب وبهذه الطريقة يكون الشباب يحريصون على ماذا؟ على الشيء أفضل فيذهبون إلى هذه الطائفة انظر إلى المكر والخبث الذي عنده المبتدع فجئنا نتحاكم إلى كتاب الله أو قبل هذا رد على هذا الكتاب الشيخ ربيع ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله رد على هذا الكتاب في كتاب له الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية أو بهذا المعنى فجينا نتحاكم ما بين هذين الكتابين إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه فوجدناهم جميعا لا يفرقون والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية لأن ضابط الفارق بيننا وبين أهل البدع هو منهج السلف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله الكل اليوم يزعم ويدعي أنه على الكتاب والسنة لكن ما الذي يميز الله الحق من دعوة الباطل منهج السلف تفسيرك للكتاب والسنة هل هو على هواك أم على منهج السلف هذا هو الفارق بيننا وبينه فأردنا كلا القولين على منهج السلف ووجدنا الحق مع الشيخ ربي أنه لا يفرقون السلف ما بين الفرق الناجي وطائف النص وقلنا لهم هاكت نتحداكم أن تأتوا بنص عن السلف في التفريق بينهما، وابن تيمية رحمه الله في الواسطية قد نص على أن هذه التسميات الفرق الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة كلها لطائفة واحدة. إذن أين أنتم؟ وهذه وهذه العقيدة التي ألفها ابن تيمية يعزوها إلى السلف ليست من عنده. أين أنتم؟ إنما هو خبث الحزبيين في طريقة صيد الشباب. هذا الذي يريدونه هذه قصة التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إذن هو مذهب أهل البدع ليحاولوا أن يصدروا أنفسهم وأن يظهروا أنفسهم أمام الشباب بأنهم هم أهل الحق وقالوا نحن منصورون ونحن نجاهد وأولئك لا يجاهدون باطل كذب القتال يكون بالسيف ويكون بالقلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن القرآن وجهدو به جهادا كبيرا فسماه جهادا وجهاد عظيم أيضا فالجهاد يكون بالقلم وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أهل السلف رضي الله عنه أن العلماء مجاهدون يجاهدون الباطل بألسنتهم ببيان الحق بالدفاع عنه برد الباطل هذا جهاد وكلمتهم تبقى مرفوع ظاهرة منصورة هذا معنى أن تكون الطائفة منصورة نصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم من من خالف دينه وشرعة وهذه الطائفة باقي موجودة في كل زمان وقد مرت أزمنا لم تكونوا أنتم يا من تزعمون أنكم الطائفة منصورة لم تكونوا موجودين أصلاً فهل انتفت الطائفة المنصورة عندئذ؟ وما وجدت إلا عندما أنتم وجدتم كالذي يقول لك حماس من الطائفة المنصورة طب أين قبل حماس؟ أين الطائفة المنصورة؟ ذهبت طائفة المنصورة هم أهل الحديث كما فسرهم السلف الصالح رضي الله عنه لأنهم يبقون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم لا يغيرون ولا يبدلون في هذا الدين وينافحون عنه ويذبون عنه بقلوب مخلصة لله سبحانه وتعالى ولا يتزال هذه الطائفة منصورة موجودة على هذا الوضع إلى قرب قيام الساعة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يثبتنا على هذا الطريق إلى أن نلقاه الفتن عظيمة الفتن كثيرة وخصوصا في هذا الزمن المغريات والملهيات والشبه الخطافات كبيرة وعظيمة وخطيرة فأكثروا من دعاء الله تبارك وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والله الأمر خطير جد خطير فاحذروا على دينكم بارك الله فيكم أكثروا من دعاء الله بهذا الدعاء كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله ونحن أحق بالإكثار منه منه عليه صلى والسلام وذلك لحاجتنا إليه وخصوصا في هذا الزمن زمن الفتن نصلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النجاح والثبات إلى أن نلقاه والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهدون لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب وليك